يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَرِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَنَبَّذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ warinaj'aluhu ayatan lin-nasi warahma warahmatan وَكَانَ wa kana فَحَمَلَتْهُ maqdiya fa hamalat hu fa المخض الى جذع نخله قالت قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا بما نسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا